وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم من السَّمَاءِ we gaan naar de volgende de de het de uh Hull Allah, Yada bedoelt het, wat je al-haq qul lil-haq qul amman yadli en ik la u niet te ik ben niet vroeger بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تاويل كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الوالمين ومنهم من Wat is er nou eigenlijk We and um... Ja, <tries> ZANG ولكل أمة رسول وَيَقُولُونَ مَتَاهَا دُونَ om de erf الآن الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن Wat is de وما يعزب عن ربك من مفطال ذروة في وَلَا ولا في السماء La La الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآن لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم waarin in de en op لا يثأرون في <تصفيق> الدنيا ثم